اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا منظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم, بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلا ولكن لكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغروتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغروتكم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 ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم, ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب سديد وغفرة الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة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 وقفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاضر إطوان الله فما رعوها حق دعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون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 لأن يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء في يد الله وأن الفضل في الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم.